السلام عليكم وعليكم السلام أي خدمة؟ من فضلك أريد بعض العسل عندنا أنواع كثيرة من العسل أي نوع تريد؟ أشعر بألم شديد في معدتي هذا نوع طيب من العسل أريد منه كيلا في هذه القارورة كيل من العسل جميل بكم هذه القارورة؟ بمئة ريال تفضل هذه مئة ريال شفاك الله شكرا لك